وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبِسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبِسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ وَلَقَدِ اسْتَهْزَأَ بِرُسُلٍ من قابلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون ورأى فاستهزئ به وصول من قابلك قل سيروا في الارض ثم انظروا كيف كان عاقبه المكذبين قل في الارض ثم انظروا كيف كان عاقبه المكذبين قل لمن ما في السماوات والارض قل لله قل لله كتب على نفسه الرحمه كتب على نفسه الرحمه لا يجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه لا يجمعنكم الى يوم لا ريب في الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل ونهار وله ما وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ أَغَيْرَ الله أتخذ وليا قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذالك الفوز المبين وذالك الفوز المبين وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يمسسك وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ وهو الحبيب الخريف